بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق فسوى وقدر فهدى يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى الاستشفاء بالدعاء في حج الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربنا أرب... قريب فنناجي أم بعيد, أم بعيد فنناجي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يا الاستشفاء بالدعاء هي بقرآن الطيبة <تصفيق> فإذا نفذ على في ايات من القرآن بالفاتحه او بايه الكرسي او قول والله اول معوذ كله طيب عشان النبي في من افضل العلاج ومن رزق العافية فقد اغناه الله غنا عظيما ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله سل الله العافيه فمن الدنيا أن الله يرزقك العافية في بدنك وأن يرزقك الصحة في جسدك ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه كان إذا أصبح وامسى يقول عليه الصلاة والسلام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري حسبنا الله ونعم الوكيل حسب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء انتبهتكم من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم يا كاشف الهم يا مفرج الكرب. يا دعوة المحطرين اللهم ثوب الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ألح الدعاء فإن الله يحب أن يسمع دعاء عبده وسؤاله اختر الأوقات الفاضلة الأوقات الشريفة الأوقات الفضيلة إنه البلسم والشفاء لكل سقم وداء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إن الأذكار الشرعية والأوراد الصباحية والمسائن هي الحسن الحسن الحسن الله. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء الاستشفاء بالدعاء للقارئ الشيء, للقارئ الشيء؟ سعود الفائز سعود الفائز الحمد لله الذي من علينا بالإسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من اذ ول وكبر تكذيرا لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيه ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيه ولك الحمد انت ملك السماوات والأرض ومن وَلَكَ الحمد.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 وإليك أنا بنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على نية وسره فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأن تعالى كل شيء قدير اللهم لك الحمد الذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقوى ولك الجلال أعظم اللهم لك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في النعماء واللأوى ولك الحمد في الشدة والرخاء بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على كل حال الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله الحمد لله الذي لا ينسى ما ذكره والحمد لله الذي لا يخيب من دعا ولا يقطع رجا أمر رجب وسبحان الله سبحان الله عدد ما خلق سبحان سبحان الله من الأماكن سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله من كل شيء سبحان انا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطان وفي البحر سبيله وفي الجنة ثوابه وفي النار عقابه سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه كنتم من خيفته سبحا انا من تسبح له السماوات بافلاكها والنجوم بابراجها والارض بسهولها وفيجاجها والبحار باحيائها وامواجها والجبال بفروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في وكاناتها يا من تسبح له الذرات على صغارها والمجرات على كبارها يا من سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا سبحوا بحمده ولكن لا نفقه تسبيحا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا من خلق فزوى وقدر فهدى وأبكار يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى يا من يعلم السر وأخفا يا من له الأسماء الحسنى يا من مع عباده يسمع شيء خلقه ثم هدى يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا سامع لكل شكوى يا سامع لكل شكوى يا من كل شفى الضر والبلوى يا أهل المغفرة والتقوى يا فالق الحب والنوى يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي Ya yeah, yeah. والعظمة والسلطان يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث يا من ذكره شرف للذاكر وشكره فوز للشاكر وحمده عز للحامد وبابه مفتوح السائل ورحمة قريب من المحسنين يا واسع الكون برحمتك يا شامل الخلق بنعمتك يا من لا صاح حليم هو لمن كريم يا من امتدت الي اكف السائلين يا من امتدت الي اكف السائلين واختلطت في دعاء أصوات الملحين وتطلعت لمعروفه أبصار المؤمن يا من تخشع له الأصوات يا من يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات بمن نستغيث وأنت الرحيم وأنت القوي الناصر وبمن نستجير وأنت القوي القادر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا على العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحب شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نستعيذ بك من شر نفوسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتك إن ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت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 رزوقا حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مر حسبنا الله توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحم اللهم اشفيهم شفاء اي سبعده سقما ابدا اللهم اشفهم شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم نخذ بايدينا اللهم احرس بعينك التي لا تنام اللهم اكف بركنك الذي لا يرى واحفظهم بعزك الذي لا واكلأهم في الليل والنهار أنت ثقتهم ورجاءهم يا كاشف الهم يا مفرج الكر يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحم اللهم ربنا اذهب البعس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقام اللهم رب الناس اذهب البعس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقام اللهم رب الناس أذني بالبأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقام اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدو أو يمشي لك إلى صلى لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان راجع من همزي ونفخي ونفث عيدكم بوجه الله الكريم.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 ومن <تصفيق> طوال <تصفيق> <تصفيق> طارق الليل والنار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق بكلمات الله التامة من شر ما خلط. أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وامة ومن كل عين لامة أعيدكم بكلمات الله التامة من كل je taneční, a když je taneční, a když je taneční, a když je taneční, a když je من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن آمزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله بسم الله بسم الله أعيدكم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 أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن من شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنار ومن شر ما يظهر بالنار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن من شر ما يعرج فيها أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شر ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار ومن شر الأخطار ومن شر الأمور أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى وعيدكم بال.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 وأعوانهم أعيدكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائلين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين أعيدكم بوجه الله الكريم وكلماته التامات من شر ما هو آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم لا يهزم جنده ولا يخلف وعده سبحانك وبحمدك أعيذكم بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شر ومن شر كل ذي شر أن تأخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذي ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله أرقيكم من شر نفاثات في العقد ومن شر في العقد شر حاسد إذا حسد ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يبرئكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيذكم والله يعيذكم والله يحفظكم بسم الله أرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابس ومن مزعجات الأحلام بسم الله أرقيكم من شرككم واللي نفس او مكر ماكر او كيد كائد بسم الله ارقيكم والله يرعاكم والله يكفيكم بسم الله ارقيكم والله يشفيكم والله يعافيكم بسم الله ارقيكم والله ينجيكم والله Your com Bismillah, your Sorokum, wallah who Bismillah, your com Wallah, who yet Bismillah your pickom, wallah who y'all بسم الله أرقيكم والله يعصمكم والله يحصنكم بسم الله أرقيكم والله يحفظكم والله يحرسكم والله يحميكم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لا لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضي ودرج لا إله إلا الله بيدي مفاتيح الفرج والحمد لله على كل حال ففر ووشرك وظناال اللهم ن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 اللهم أخرج عينا معجبة نظرت وما بركت اللهم أخرج أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت حاسدة تتمنى زوال النعم في جمعة رجال أو نساء أصابت في بيت أو قصر أفرح أو مدرسة أو في كلية أو في وظيفة اللهم أخرج أثر عين أصابت عقلا فبلدت أو أصابت علما فضلت أضيعت أو أصاب الذكاء فسحقت أو أصاب جسدا فأمرضت أو أصابت عضو فأتلفت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضت أو أصابت رحما فعقمت اللهم أخرج حسدا الدين وقوة الإيمان أو على العافية في الأبدان أو على الصحة في الأجسام أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان أو على دمثة الخلق وطيب المعشر أو على جمال الخلق والخلق أو على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم خرج حسدا على المهارة في العمل أو على النجاح في العلم والتعلم أو على التفوق على الأقرأ اللهم خرج حسدا على حسن العشرة بين الزوجين اللهم خرج عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أخرج عين الأصحاب والزملاء اللهم أخرج حسدا على بر الأبناء أو البناء اللهم أخرج حسدا على صلاح الأبناء والبنات اللهم أخرج حسدا على جمال الأجسام على جمال الشعر والعين على السعادة في المال والعمل على الجاه والسلطان اللهم أخرج حسدا على البيت وحسن المسكان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وقوتك فادفع عنا عين المعجبين وحسد الحاسدين اللهم أبرد حرا اللهم أبطل أثرا اللهم أزل أذاها وضررا وشررا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 رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على أمراض فتبر بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر مأكل بسم الله يبطل كل سحر مشروب بسم الله يبطل كل كل سحر معقود بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر محروس اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر سحر منتقم وحاسد وحاقد سحر الحاسدين من الرجال سحر الحاقدات من النساء سحر كولا ومشروبا سحرا معقودا ومنفوثا سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر سحرا معقودا من النجاس سحرا أحرق بالنار وذر في الأوى سحرا مدفونا في القبور والمقابر سحرا تحت اعتاب المنازل سحراً رمي بالبحار والآبار والأنهار سحراً دفن تحت الأشجار والأحجار سحراً اليهود والنصارى وضلال المسلمين اللهم أبطل سحراً وقد للتفريق بين المرأة وزوجها سحراً التفريق بين الزوجين بالقلال والأجسد سحر كراهية الزوجة لزوجها سحر كراهية الزوج لزوجته اللهم أبطل سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم سحر التفريق بين الرجل وإخوانه وأخواته سحر التفريق بين المرأة وإخوانها وأخواتها اللهم أبطل سحر الفشل في التعليم والوظيفة سحر عدم التوفيق في الأعمال اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدا سحرا تسبب في سقم الأجسام سحرا تسبب في تبلد العقول والإحساس اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي واتباع الشهوات سحرا يدعو إلى اتباع الهوى والملذات سحر العشق والغرام والحب الحرام اللهم يا القياصرة ويا كاسر الأكاسرة ويا مذل الجبابرة اللهم أهل كل عاشق وعاشقة من الجان اللهم قتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك وساكن ذي اللهم على اجسادهم عليه نار تلهظ اللهم لا تجعل له في اجسادهم مكانا ولا قرارا اللهم احرق وجوههم اللهم أعمي وخذ أبصارهم فلا يرون وخذ أسماعهم فلا يسمعون صوتا اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا اللهم اجعل لهم حافظا من عندك من أذى العاشقين والعاشقات اللهم بينهم وبين ما يشتعون وجعل بينهم وبينه حاجزا وحجابا وسورا اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجن اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجن اللهم اعصمهم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 العظيم ان يشفيكم <تصفيق> الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اللهم اشرح صدورنا اللهم اهد قلوبنا اللهم يسر امورنا Surah <laughs> اللهم رفع البلاء وأتن الشفاء, وأتن الشفاء اللهم واجعل ما أصاب تكفيرا لسيئات ورفعة في درجات في جناتك جنات كجنات اللهم اجعلهم في حصن حصن من كل عين a B B رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلا وتنزل مع الشفاء وتشفي بها الأدوى اللهم إنا عبيدك وبك آملنا فاجعل الشفاء في أجسادنا واليقين في قلوبنا والشكر في صدورنا اللهم واجعل القرآن الكريم لصدورنا ضياء ولأجسادنا شفاء ولجوارحنا مسلكا ومناجا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا اصرا اسرا كما حملت او على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب من لدنك رحنا إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إن لكن سامع الدعاء ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصر ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إن كلا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا نا مسلمين حسبنا الله سيؤتين الله من فضله إن إلى الله راغب حسبنا الله لا إله إلاه عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم على الله توكلنا اللهم احفظنا بحفظك لأنا برعايتك فالله خير حافظ وهو أرحم الراحم وحافظناها من كل شيطان الرجل إن كل نفس لما عليها حافظ اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهي اللهم وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لك الحمد في السر وختاما أيها الأحبة الكرام كما أن الدعاء له أحكام كذلك الدعاء له آداب من آداب الدعاء رفع اليدين قولوا عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبة من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة استقبال الكبلة وهذا سنة ليس واجبا من آداب الدعاء أن تدعو على طهارة من آداب الدعاء أن تعيد دعائك ثلاثا أو سبعا من آداب الدعاء أن ترتب دعائك على ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن تثني على الله عز وجل ثم تذكر ضعفك ومسكنتك ثم بعد ذلك تذكر حاجتك من أداب الدعاء أن لا يخلو من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم من أداب الدعاء أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحمة من أداب الدعاء أيضا أن تدعو الله تعالى وحده لا شريك أحده. وهذا من أصول التوحيد أن يصرف الدعاء إلا إلى الملك جل في علاه من أداب الدعاء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 من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا عز وجل فيقول من يدعوني فأستدي له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا أيضا من آداب الدعاء وثلث الليل الآخر في الغالب أنه قبل الفجر بساعتين وأحيانا ثلاث ساعات إذا كان الليل قوينا وربما زاد إلى أربع إذا كان الليل قوينا كلما زادت الفترة ما بين المغرب إلى أذان الفجر صارت ليلة الأخر أطول من أوقات الإجابة وقت نزول الغيث عند نزول المطر من أوقات الإجابة عند التقاء الصفين في الجيش من أوقات الإجابة عند سماع صياح الديك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا من أوقات الإجابة ساعة الجمعة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها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 الصلاة هذا وقت إجابة على قول من أوقات الإجابة أيضا وأحوالها الدعاء في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فدعو أو قال فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم هو يكون العبد فيه دليلا بين يدي الله عز وجل مقبلا إليك ختا يا سامع لكل شكوى ختاما إخوة الإيمان نسأل الله لنا ولكم العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ونسأله سبحانه أن ينزل الشفاء ويرفع البلاء إنه على كل شيء قدير تتذكر ما أنزل الله من داء إلا وله الرؤية الفنية والإخراج عبد الله اللطيف تابعونا تابعونا فريق جوال الخير وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين